كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح سنكون بإذن الله عز وجل مع رحلة ماتعة في هذا الكتاب تضربنا أمواج هذا الكتاب رحلة رحلة مع القرآن رحلة القرآن مع أعداء الدين رحلة القرآن مع من أسلم رحلة القرآن مع من تغيرت حياته بهذا الكتاب كيف لا؟ والله جل جلاله يقول أفلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها والله والله لن يخرجك من هذا الظلام الى النور, إلى النور الا كتاب الله جل جلاله باذن الذي أنزله سبحانه عبد المحسن الاحمد يصحبكم كانت الرحله الظهر في رحلة مع القران رحله مع القران ركبنا في الطائره جنبه قلنا اقرا سوره البقره والله العظيم، وهو ويجرى ينزف دم دم دم يعني والله لو يطلع منه، دم منه متره. يعني والله لو يطلع منه مُنْكُبُتْنا إنها رحلة مع القرآن به أسرار ما في الكون تبدو وما كوضوحها أبداً وضوح قرأ صورة تغير من الكفر إلى الإسلام قصص من الوهجة أنا ماني مسلمة أنا نصرانية عربي. وأشهد الله من هذا المكان أني أمدد النصرانية كلها وأستغفر الله إيش هذا الحكي؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار حقيقة قاعد تسأل نفسي جبال ينسفها ربي صورا صغير ألا ينسفه ربي بلى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها وجه ولا أمثال ما أعظم الله صورة البقرة أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطة عبد المحسن الأحمد يصحبكم في رحلة مع القرآن رحلة مع القرآن سنكون بإذن الله عز وجل مع رحلة ماتعة في هذا الكتاب تضربنا أمواج هذا الكتاب رحلة القرآن مع أعداء الدين رحلة القرآن مع من أسلم رحلة القرآن مع مسلم وتاب رحلة القرآن مع مسلم سقي فشفاه الله جل جلاله رحلة القرآن مع من تغيرت حياته بهذا الكتاب بعد توفيق رب العالمين كيف لا والله جل جلاله يقول قد جاءكم الله نور تخيل شو يفكر فيها شوي قد جاءكم من الله نور نور نازل من فوق لتحت قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بال يعني يغير يعني واحد ضايع ضال ثم يغير الله له حياته كيف؟ يهدي بالله من من؟ قرأ؟ لا تقرأ لا يهديك تسمع لا يهديك تحفظ لا يهديك مشر الله حدد أمر معي يهدي بالله من اتبع رضوانه اتبع رضوانه بدأ يقرأ ويغير من اتبى رضوانا سبل السلام يا الله يغير الله حياتك من ضياع من خوف إلى سلام ويخرجهم ما هو بس يهديك سبل السلام لا ويخرجهم من الظلمات إلى النور يعني أنت بدون قرآن وأنا بدون قرآن عايشين نتخبط نصحى وننام ونضيع وقاتنا والله يقود الله حياتك ظلام والله لن يخرجك من هذه الظلمات إلى النور إلا كتاب الله جل جلاله بإذن الذي أنزله سبحانه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم تعرف أبو جهل تعرف أبو سفيان بن حرب؟ تعرف الأخ بن شرقي؟ هؤلاء كفار في ذاك الزمان كانوا يسمعون أشعار العرب ويسمعون المعلقات ويسمعون كلام العرب الفصيح ويسمعون السوالف ويضحكون ويذكرون ويشربون ويسيون كل الفعاليات كفّوا ما بعد كفرده ما كانت تطمئن قلوبهم ولا تسكن أرواحهم إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي خارج الواحد منهم من بيته وتسلل من أهله ثم ذهب وجلس وضع رأسه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قرآن يجلسون لمتى من الليل لين الفجر وهم جالسين يسمعون القرآن سهران على كتاب الله عزيز من هم؟ عدو من أعداء الدين فلما تقابل مع بعض وهم رايحين ما الذي أخرجكم كل واحد الثاني قالوا لو أرآكم سفهاء قريش لو شافوكم الآن وأنتم معادين النبي عليه الصلاة والسلام في النهار وجايين تسمعون كلام الله في الليل والله لآمن كل قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا أنهم ما عادجون يوم جل هالقلوب تنتفر جالسين جالسي مع هالهم ما استانسوا جالسين مع بعضهم ما استانسوا فيه شيء يحرك هالقلوب ثم تحرك كل واحد فيهم وحملته نفسه لا حمل قلبه غصب عليه وراح يسمع النبي عليه الصلاة تقابره في اليوم الثاني واليوم الثالث وتعاهدوا أن لا يأتون لسماع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام تعرف ماذا يقول الله عز وجل نحن أعلم سبحانه جل جلاله رأى قلوبهم ما تسكن اللهم يسمعون الكتاب تبدأ تنتقل قلوبهم في صدورهم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا. يقول الله رأيتهم يستمعون لك وإذهم نجوا. ويوم قاموا قالوا والله إن حق. فبدأ أبو جهل يتكلم قال لا والله والله ما نؤمن. كنا بيننا وبين قوم النبي عليه الصلاة والسلام سباق. في الخير وسابقناهم وفي الشعر وسوينا وفي السقايا وفعلنا لكن يوم جاء عندهم نبي وإحنا ما عندنا نبي والله لا نؤمن به قال سبحانه نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا هذا كافر حبيبي الغالي وبجه القلب يتحرك للقرآن هل حبيبي الغالي وانتقر القرآن وأنت مسلم تحسن قلبك داخل في المعادلة تحسن قلبك يستفيد من القرآن يا أما إي يا أما لا وأحبيبي الغالي نحن نصارح أنفسنا مدامنا فوق الأرض خلنا نصارح أنفسنا ما في, دي ما في غبش في أبيض وفي أسود طيب يا أما أني ينشرح لصدري وما أمل منه ولو ودي أني أسكر وحتى لو كنت أقرأ بين أدام والإقامة ما ودي يقيم ولا أودك يقيم بسرعة يا أما أني أستشعرها القرآن أو ما أستشعرها الله سبحانه فصل في القضية قال أفلا أفلا يتدبرون القرآن وقالوا قلو عايش قلوا مع القرآن متلذذ فيه وقاعد يقرأ وحاس أن الكلام هذا قاعد خاطر والكلام هذا يعني والوعد سيراه والوعيد سيراه والأوامر لابد بد يمتثلها والنواهي لازم يتركها ولا ما يحس بشيء بس كلامه لسان ما يتجاوز الحناجر أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أم, أم ماذا يا رب؟ أم على قلوب؟ أم على قلوب أقفالها؟ يقود الله خي صور لك واحد قاعد يقرأ لسان يتحرك وعين تشوف الصفحات. ويد تقلب وقلبه مقفل مقفل طيب ليش القرآن نزل عشان ندبر لنقرأ وكل حرف حسنة لما أنزل الكتاب للقراءة لا والله كتاب أنزلناه إليك مبارك لما يا ربي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ما قال لي صفحاته يعني يطلع بالصفحة بقضية واحدة لا لا يطلع بكل آية بقضايا ما قال ممكن يفهم من الصورة شيء واحد لا يقول لو أن قلبك مفتوح تتلذذ بكل آية ايه ولا لا اسأل نفسك اذا لا انا وياك نحتاج في سجودنا ما عد نرفع لان نقول يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا اذا ذقتها وتذوق جلاء أحزاننا وذهابا وهمومنا وغمومنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو العلباب إذا سمعت القرآن تحس شيء تحرك ولا ما يتحرك شيء حبيب الغالي إيه ولا لا تحس إذا دخلت المسجد سمعت القرآن طلعت تحس إن جرعتك على المعصية قبل الصلاة زي جرعتك بعد ما سمعت القرآن واحد دخل قبل الصلاة ولا سقارة تحس أنك بعد الصلاة يعني جرعتك على المعصية سواء سقارة سواء سماع أغنية مطالع صورة مشهد تلفزيون موقع إنترنت تحس أنك أنت جرعتك نفسها إذا إيه والله عندي وعندك مشكلة في قلوبنا والله ليش من اللي قال من القرآن أصلا يغير قل قال سبحان وإذا ما أنزلت سورا في ناس تتغير وناس ما تتغير فوصف الله الفريقين الله يجعلنا وإياكم من اللي يتغير وإذا ما أنزلت السورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول حبيبي الغالي في ناس إذا دخل صلاة سمع طلع هو يا خوية داخل المسجد لما يطلع يقول خوية سمعت الآية اللي في فرقع الثاني رجعت في أركانه هزت كيانه والثاني ما رأى بشيء الشيء يقول أي آية يقولها الآية اللي قرهها الإمام هذا والله ما درع عن شيء والثاني قلبه ما تز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 يعني حبيبي الغالي الموضوع هذا الآن أنا قاعد أسمع المحاضرة أسأل نفسي كم آية سمعت وكم مرة تغير في شيء يقول الله عز وجل قل هو للذين آمنوا دو شفاء ويقول سبحانه وقل جاء الحق في زير في قلوبنا وفي باطل وفي أفكار في تعلق هالقلوب بناس ونحب ناس دون الله وعلاقات ما هي شرعية وعلاقات ما هي رب العالمين يقول الله إذا جاء القرآن دخل القلب شوف لاحظ ما قد دخل أذن عين لا لا دخل القلب وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زنقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين يجي ينظف جلده يطلع حزيق مقاطع الخليعه اش طلعها إذا ما طلعها معك ما يقعد وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين إذا ما صار ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهل يزيدك القرآن؟ يش في صدرك تحس تغير، ولا يزيدك خسار حبيبي الغالي، نصري عندنا في المستشفى اسمه براين. إلى الآن شغال معنا. اشتغل معنا تقريبا مدة أشهر في العناية، ثم جاء قرار بنقله. كنت جالس في المكتب، دخل علي. فألقى التحية ردت عليه بمثلها جلس فقال أنا بس أبغى أشكرك على تعاملك معي أنك تبتسم لي وأنك فقلت له كيف لو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أجل اللي على خلق العظيم رأيت واحد من أتباعه المقصرين فجلست أتكلم نويا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن لما تكلمت نويا جينا عند قضية عيسى بن مريم عليه السلام فقلت له أن تؤمن أن عيسى ابن الله تعالى جل جلال تعالى ربي علوة كبيرة قال لي له أم ما له أب قلت لأجل أن ما له أب يصير أبوه سبحانه تعالى ربي علوة كبيرا. فقلت له سأقول لك آية وعندي في الدرجمة صاحب بالإنجليزي أخذت واحد قلت له بقول لك الآية ترجمها لك وانت تقرأها بالإنجليزي إن مثل عيسى عند الله إن مثلا عيسى عند الله كمثلي آدم خلقه من تراب قلت لا يقول الله عز وجل إذا كنت أنت أن عيسى عليه السلام عنده أم وما عنده أب إذا أنت اكتشفت أن الله جل جلاله هو أبوه أجل عادا من أمه هو ما أجمل ردود القرآن وإذا بتستغرب من واحد عنده أم وما عنده أب أجل استغرب من واحد ما عنده لا أم ولا أب قال يس وبدأ يفكر تكلمت رجيا على القرآن قلت شوف القرآن هذا واقرأ سورة مريم قال بفكر توقعت يأخذ أسبوعين ثلاثة أخذ القرآن ومن بكرة وجاء قال أبغى أسلم عندك الحين ونطق بلا إله إلا الله وأسأل الله أن يكون ذاك المكان شاهداً له يوم علقاه يوم تحدث أخبارها قرأ صورة فتغير من الكفر إلى الإسلام كم أحبتي في قلوبنا من الأمراض وإحنا مسلمين من منا قرأ صورة ثم تغير أفلا يتدبرون, القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في أحد الدول العربية التقيت بصاحب تكسي راعي السيارة هذا يقول بدأت شيخ فقيرا وصرت أشتغل عند واحد كبير في السن صاحب سيارة تاكسي. صرت أعمل معه على جزء مقطوع من المال والباقي يعطيه أنا ما عندي مال وصرت أشتري بعض الأشرطة وأشغلها في السيارة فصرت مركز دعوة في السيارة كل من ركب معي يسمع المحاضرات ويسمع القرآن يسمع. يقول الحمد لله فتح الله علي شوي صار دخلي أكثر صرت أتاجر مع الله أكثر أشتري أشرطة وأوزعها وأنا وأطف بالناس أركبهم معي ونازل أعطي أشرطة يقول إلى أن فتح الله عز وجل علي وجمعت من المال واشتريت سيارة من مالي. بعد توفيق الله عز جل شر سيارة. يقول فصار عندي فلوس الحين ودخل صرت أشرت رأشرت ووزع الناس. يقول يوم من الأيام وتوقفني امرأة لابسة قصير يقول ما بغيت أركبها لكني وقفت ما أدري كيف وقفت ركبت معي. يقول طول ما هي راكبة علمتني الحياة اللي تبغاه. يقول طول ما هيراقب وهو يمسك الجوال وضحك ويعني صخب وضحكات وسوالف يقول حتى إني كل شوي أسألها يمين ولا ويسار أروح قدامه وبتضحك يقول, يقول فشغلت شريط الشيخ سعد الغامدي يقول على صورة مريم يقول وشريط يشتغل بدأ الصوت يخف وسكرت الجوال وما عاد سمعت صوت جوال يقول شوي شوي ما عاد اسمع أي صوت يقول صوت أنا أسألها أقول لها مين وليس أوقف ساكت تقول إيه مين جاوب على قد السؤال يقول له يوم وصلنا قريب من مكانها يقول للشيخ يقرأ وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتهم شيئا إبدا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضِ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ لِلرَّحْمَنِ أَنْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وما يا بغي الرحمن أي يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يقول حاسبتني ونزلتهم قالت يا شيخ لو سمحت فين حصل هذا الشريط يقول أنا فرحت إنها أصلا سعلت وأطلع الشريط وأقول أخذيه قالت لا لا أنا أبغى أعرف من أشتريه يقول فقلت لا لا والله هو لك هدية قالت شكرا أنا ماني مسلمة أنا نصرانية عربية وأشهد الله من هذا المكان أني أنقذ النصرانية كلها وأستغفر الله إيش هذا الحكي؟ تقول إيش هذا الكلام أنا أقول كلمة تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتقر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده أنا دعوت للرحمن ولده وأشهد الله أني من الآن أشهد أن الله لا إله إلا يقول فأسلمت من آيات هذه كافرة تغيرت وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين حبيب الغالي متى أتغيرنا وياك أختي الغالي متى نتغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم في سوق شرد في الكويت الشيخ نبيل كان يتكلم ويلقي المخاضرة فجأة تجي رسالة يقراها دكتور محمد العوضي مكتب فيها السلام عليكم ورحمة الله أنا خريجت معهد فنون ومثلت الدور اليوم فقالوا لي المخرجين اطلّى فنية والحركات احترافية ولك مستقبل باهر في التمثيل بس مشكلتك اللبس يبغالك شوية تتبعين فيه جو قذر كله الله إياكم ووالدينا وذرياتنا تقول فأعطوني مال عشان أجي أشتري ملابس الفنية بين قوسين ملابس التعريب تقول فجيت ورحت ودخلت السوق وشريت الملابس وأنا طالعة إذ في ناس مجتمعين حضرت إلا الشيخ نبيل يقرأ. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم قلوبهم لذكر الله تقول أحسست قلبي خشعا وحسيت أني تغيرت وحسيت أن شيء يجذبني عندكم جيت سمعت الكلام وقبل لا لكم الرسالة رحت ورجعت ملابسي وأنا تائبا لله سبحانه وتعالى وأشهدكم أني قد تبت إلى الله فادعوا الله لي بالثبات فاسأل الله أن يثبتها وكل التائبين آية لكن ما راحت الأذنها راحت القلبها فأسأل الله أن كما بلغ القرآن قلب محمد عليه الصلاة والسلام أن يجعل القرآن ربيع قلبي وقلوبكم أجمعين لا أقول لك مريض عندنا ولكن أقول جد أبنائي جاءني اتصال وهو في المطار أصابته جلط في رأسه سقط في المطار حملوا إسعاف المطار جابوه عنكم ستشفى العسكري ثم بعدها كلمت الأخوان من فريق الأعصاب وفريق الجلطات فنقل من العسكري والوقت يمر معنا ثلاث ساعات فقط حتى تشخص أيش نوع الجلطة وتتدخل إذا مرت الساعات هذه والله أعلم تموت خلايا المخادر دراسات عالمية والله يفعل ما يريد نقل عندنا في غيبوبة، لما عملنا التحاليل والأشعة، الوقت مر والخلايا ماتت. أماتها الذي أحياها سبحان. الشلل نصف، ما عاد يتحرك نصفه مكان المخ لجات الجلطة، مكان الكلام. اجتمع الفريق، تكلم أنا وياه، فريق الأعصاب قالوا إن نجا وعاش لن يتكلم. لأن يتحرك النصف هذا نهائيا وهذا كلام البشر وأسأل الله أن يرزقنا الأدب معه إذا قل أدب الإنسان بدأ يتكلم عن المستقبل وكأنه هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا المهم جلس في العناية مركزة من مشكلة إلى مشكلة الجلطة تكسرت وراحت في المكان الثاني بعد أسبوع فوجعنا عن الجزء اللي تحرك. ما عاد صار يتحرك إشاعة مقطاعية تانية الإشاعات إلى الآن عندي يا جماعة إشاعة مقطاعية جلطة في اليمين وجلطة في اليسار لا يتحرك لا اليمين ولا اليسار صار إنسان جثة هام جاء أحد الأخوة هداه الله تخيل أنا دخلت للعناية مركزة على دخولي إلا هذا الرجل يتكلم مع ابن المريض. فابن المريض كان يسأل سؤال بريء يقول له هل ممكن يعني إن شاء الله مع الوقت يبغى يعطي نفسه أي أمل أبوه يقول هل ممكن إن شاء الله مع الوقت يتحرك هذا قال ماذا يا أخي أنسى والله العظيم ما يتحرك لنيموت شوف قلة الأدب مع رب العالمين فجيت قلت له ومن أنت حتى تحلف بالله على الله. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون من ذا الذي يتألى عليك قال بس أنت شفت قلت استغفر ربك والله إن شاء أن يحركه الآن يحركه والله ما أمسيهنا الليلة إلا ولمين تتحرك كل زليم وكأن الله يريد أن يرسل لهذا بقي مشلول نصفي وجالس في المستشفى والله يا جماعة من نزيف المخ إلى نزيف من نزيف إلى نزيف ثم أخرج بعد ما استقرت حالته وخرج من جهاز التنفس بس باقي مشلول في الدور الرابع في الأجنحة ما يعرف أحد ولا يتكلم مع أحد الرجل حافظ لكتاب الله من الفاتحة إلى الناس رجل حياته كلها مع الكتاب الله سبحانه وتعالى نحسنه والله حسنه تقول له أشخ بارك هز راسك وشلونك هز راسك تقول له وإذا مس الإنسان ضر يقول دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة تقول له وشلونك يسكت ما يعني في هز راسك. من أنا ما يتكلم تعرفني هز بس ما يتكلم تقول له وإن يمسسك الله بضر يقول لك فلا كاشف لك فلا كاشف له الا هو وايمسسك بخير فهو را كل شيء قدير وهو القاهر فوق عبادي واشهد الله اني سمعتها منه وهو قد حكم عليه انه ما ينطق قال وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير جلس بعدها مدة أسبوعين وهو ما يتكلم إلا بكتاب الله قل له أي ساخر ما يضرب عليه الآن موجود والآن يمشي على رجلي ويمسك المصحف بيده وينطق بشفتيه ولا كأن شيء صار بفضل الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله اللهم زده واشفيه كل مريض المسلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا كتاب الله جل جلاله وأحد الإخوة من, من أعرفه جيدا أحبت الفوضى القضية ما هي قضية قراءة القضية قضية أن تقرأ وأن تعرف إشتقرأ الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون طب إحنا معنا سكارى هل نعرف ما نقول الله يقول للسكان لا تصلي لأنك تقرأ غرام ما أدري بشي طب وحنا صاحين هل نعرف قاعد نقرأ أصابه سرطان في النخاع الشوكي جمع كل هذه في مدينة الملك فهد طبي وإن يسر الله ستنزل كتيب بالصور الإشاعات المقطعية ورن مناطيس أصيب بورم في النخاع الشوكي سوى إشاعة رني مغناطيسي، الورم ظاهر والتقرير المكتوب مبين الورم وحجم الورم، قال لابد جراحة حتى يستأصل هذا الورم. يقول فبدأت برحلة مع كتاب الله جل جل. يقول بدأت أنظر في قدرة الله في كتاب. والله سبحانه، يقول وبدأت الآيات توارت على ذهني. ويسألون ك عن الجبال ببدأت أقار الجبل ورم صغير في ظهر إنسان. ويسألون عن الجبال. فقل يا فقل يا ربي. فقل ربي فيذروا صف صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يقول فقعد تسأل نفسي جبال ينسفها ربي فورم صغير ألا ينسفه ربي بلا بلا وربي ينسفه يقول ثم جاءت آية ثانية وأنا أقرأ على نفسي قول الله عز وجل ولو أن, قرآنا ولو أن قرآنا سيرت بالجبال الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا يقول روح تبحث في التفسير ايش يعني هذا الكلام ما معنى هذا الكلام فوجدت في كتاب الله أن معنى قوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أي لو كان كلاما يقال فتتحرك الجبال عن مكانها لكان هذا القرآن ولو كان كلاما يقرأ فتتقطع الأرض أو قطعت به الأرض لكان هذا القرآن أو كلم به ما قال المرة الموتى يقول الله لو كان في كلام بيقال لميت ويقوم من قبرة لكان هذا القرآن سبحانه سبحان من قاله وتكلمه بل لله الأمر جميعا وقرأت في ماء زمزم بقول الله وإذا مرضت فهو يشفي قال فتقطعت أسباب البشر وتقطع من قلبي الآمال والرجاء اللي رجيت في البشر يقول فما زلت بها حتى جاء موعد لشاعة رنيم الراطيسي المرة الثانية والله رأيت إشاعته بنفسي والله إن الورم الذي تأصل في ذاك النخاع الشوكي فوقسم بالله تضع سورة الإشاعتين جنب بعض ليس هناك أثر لأي ورم وكأن شيئا لم يكن فسبحان من وضعه ثم نسفه جل في علاه يقول ما وجدت أعظم في كتاب الله في قضية مرضي من قول الله جل جلاله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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ فكُل مَن قال روح لفلان يقرأ عليه قلت والله لا أذهب وهو يقول أم من يجيب المضطر فأنا المضطر فلا أريد أن يقرأ علي واحد ما مضطر يليل تنفع مكتاب الله الله عليه يقول فوالله وجدتها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي مو إذا جاب أحد إذا دعانا أريدك أنت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ إي مطار جيزان، محدثكم المسكين مع الشيخ خالد الغاندي. كانت الرحلة الظهر، وصلنا قصينا كرت صعود الطائرة، دخلنا المصلّى في المطار وصلينا. ثم أخذ من كل واحد منا كتاب يقرأ. أي كتاب؟ أعظم كتاب. كتاب الله. جلسنا نقرأ. دخل شاب شعر طويل. ثوبة طويل حليق دخل وصلى ركعتين يا جماعة أنا أراهن إن كان لمس جبينه الأرض والله ما يكاد يستد كأنه ساجد على جمه يستد يقوم بسرعة ويركع يقوم بسرعة صلى ركعتين ما أدري في كم قلت معه ثم جلس وإحنا نقرأ كنت أقرأ في صورة هود فبلغت قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالم إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخر ذلك يوم مجموع لو الناس الا وذلك يوم مشهود الا الشاب كأن مقدوف بقم بلا بسرعة كذا طلع المسجد الحق الشيخ خالي غاندي يا الله اتلفس فقال خلي خليه يسكت وقفت القراء جلسنا معنا نتكلم قالنا تعبان ما نجيش أحس فيه وانتقون ما حد قرأ علي يا جمال لكن صدق ربي جل جلال صدق ربي سبحانه وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدا ولو على أدبارهم نفورا قال مسحور سأل يا شيخ خالد الغامضي قال الله أنت سني قال. قال طيب بس شفنا صلاتك مرة سريع قال مسحور حتى مصلي بدونه كنت معاه عشان توضى والله يا جماعة جينا عند مغاسل وهم تصلبت لديه أبغا يتوضم صلبت لديه مع التحرك قل لا حول ولا قوة إلا بالله والله جماعة ما عفتناها ولا مددناها قلنا له قل لا حول ولا قوة إلا بالله قالها قرابة الثلاث أو الأربع مرات يوم تفكك في ديت توضى وغسل وصلى ركعتين ركبنا في الطائرة جنبه قلنا أقرص صورة البقرة والله العظيم وهو يقرأ ينزف دم فمه دم أعطونا الموظفين الكيس أمتل الكيس دم يعني والله لو يطلع منه منك متنا قال أنا لي ست شهور ما دخلت الحمام جل الله من يوم زواجه سحر يقول أطلع روحه قاعد عيان ثلاث أيام وأربعة أيام ما حد يعني يقى أطلع القنيه هالي عند الزبايل جل لكم الله ونحن نقرأه دم ينزف نقول له أنت مضطر قل يا رب ويقول يكمل آيتين ثلاث أربع ما أعظم الله صورة البقرة قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطلة يقول والله لو تجيب سحرة الأرض كم وواحد قال البقرة والله ما تدخل إن الشياطين تفر من بيت قرأت فيه صورة البقرة الشاهد يا جماعة بإذا يقرأ يقرأ يقرأ يكمل ثم استمر يقرأ يقول أنا من زمان ما ذكر الطعم من يمسك القرآن وبدأ يقرأ يقرأ يقرأ ومتواصل معه بالتلفون وهو الذي يقرأ والله يا أن هو الذي يقرأ الله يقول أما يجيب المضطر إذا تعال في يوم ما تعلق قلبه بنا ولا بأحد وتعلق قلبه بالواحد الأحد سبحانه ومن يتوكل على الله ما قال بخلي الناس يعينون قل هو حسبه يعني أنا بكفي إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة بدأ يقرأ يقرأ يا جماعة على نفسه يقول والله إني أعاني معاناة لا يعلم بها إلا الله الجبل لو على على لساني والله لأرفع لا اسم الآية يقول كل ما جيت كنت يا حلو لا بالله يا حي يا قيوم يا رب يا واحد يا أحد والله لا أسأل إلا أن بدأ يجاهد نفسه يا جماعة والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم ثبلنا وإن الله لمع المحسنين الله يتصل علي، قال لي حافظ صورة العنكبوت وسمع لي صورة العنكبوت من أجمل ما تسمع وبفضل الله عز وجل هو مؤذن الآن في مسجد في شرق الرياض تسمع قراءته والله ما تدر يقول خرج الله مني البلاء كله وخارج مني أشياء في بطني ما أدريه شيء يقول نروح المستشفيات الشفيات لي مناظير يقول أنت فيك بتموت تموت يقول نزيف ما حد يعني يقول والله ما در عنه ولا شفاء ولا أزيل تماما إلا بإذن الله ثم بكتاب الله سبحانه وتعالى الآن كم حافظ؟ حافظ القرآن الآن من الفاتحة إلى النص. يقول أذوق طعم في حياتي ما دقت. كل أحب اللحظات إلي يوم أمسك كتاب ربي وما عندي أحد. أحب اللحظات إلي يوم أمسك كتاب ربي وما عندي أحد. يا أيها الناس قد جاءتكم نو من ربكم. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ يا الغالي هل لقينا الحلاوة هذه؟ أسأل الله أن يذيقنا إيها إن كان هذا همك شغلك الشاغل بيعطيك يا رب العالمين إذا كان القضية بس ودي لا ما تصير ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب إذا ما أكل موضوع معك شرب في كل سجدة تقول يا رب اجعل القرآن العظيم وربيع قلبي وتبكي تلقاك تفعل عمل صالح ثم تقول يا ربي اجعل يا ربي بهذا العمل أن تفتح لي في كتابك اللهم اغفر لنا ذنوبا حالة بيننا وبين فهم كتابك الأسبوع قبل الماضي في جدة أخي لنستق معي المحاضر جلس عنده في البيت تكلم معه واحدة الهاتف الرجل إجماعه لا يحفظ القرآن لكن والله ما علمت عنه إلا أنه لا تكون آية في كتاب الله إلا يعمل بها فكلم هذا واحد من أفريقيا ففتح سبيكر معاك الشيخ محمد عبد الله قال نعم قال الله أنا كنت أصلي صلاة الاستخار شوف شوف الكذب واللعب فخرج لي رقمك معاك صلاة الاستخار هذه ظهار رقم يقول صلاة الاستخار طلع رقمك ما شاء الله عليه قال فاتصلت بك أنت مسحور لعبوا على الناس كثير ما وفاهم القرآن فسهل يلعب عليه قال أيها طيب أنا مسحور لا حول ولا قوة إلا بالله أنا أشوف رجل يضحك واحد تقوله مصحوت، قال وسحرك في مقبرة في الدمام. قال طيب، قال وسوف تموت بعد شهر. وأنا أشوف الرجال يضحك. أنا أعلم يقينا إن هذا الكلام اللي يقال لهذا ويضحك بك ناس تاني. نفس الكلام. خذهم. تب هذا ليش ما يصيح؟ ليش ما يخاف؟ قال أيوة. قال وإذا ما عالجت وانتبهت نفسك خلال شهر بتموت. قال طيب وإيش المطلوب مني؟ قال مطلوب منك تخرج صدقات قال خلاص ان شاء الله أخرج صدقات عندنا أعرف فقراء قال لا لا لا لازم تخرج صدقات عندنا لازم بقرات سوداء عندنا قال الله أسأل الله أن ينتقم منك أغلق ذاك التلفون صدق عليه معذرة ليش تضحك وهو يتكلم معك ليش يخوف وكنك مسعور قال كل الكلام اللي قاله شيء عالج في شيء يعالج في في قرآن له قال تموت بعد شهر والله عز وجل يقول ولكل أمة أجل فأنا عارف ويقول لي بمسحوره بتصار وفي القرآن يقول الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يقول فيه كتاب الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في ناس يقول حسبنا الله ونعم الوكيل وفي ناس يقول حسبنا الله ونعمل وكيل، في ناس يقول حسبنا الله وكأن الله ضعيف يقول نعمل وكيل مالنا لله، مالنا لله لا تقولها كذا، قل مالي لله وشرف لي، في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعمل وكيل قالها إبراهيم وهو يلقى في النار، الواحد يقول اسم الله لا تقول حسبنا الله بضعف، فتذكرت قصة أحد السلف لما. دخل سوق بيشتري مسافر ودخل سوق ليشتري لأولاده فأخذ يشتري ويبيع كل الباع فجأة إلا الباع هرب يلتفت السوق كان مليان إلا السوق فضة العالم كله عرب ينظر إلا بذ الحاكم وخادمة ومعه زراعة فجاء الحاجب عند الرجل هذا قال مالك لا تتنحى عن الطريق قال ولما أتنحى قال لثتنا حينا عن الطريق أو لأقطعنا عنق إلا الملك في موكبة قال لا تقطع نقه فأخذ الرجل يضحك فقال الملك ما يضحكك ليش تضحك قال أضحك من حاجبك هذا يريد أن يقرب أجلي ساعة وأنت تبا تريد أن تؤخر أجلي ساعة والأمر ليس لك ولا له قال ربي جل جلاله وما كان لنفس أن تموت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فأطرق الملك رأسه ثم مشى هذا كتاب ربي جل جلال. أو لم يكفّهم أنّا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة إن في ذلك لرحمة إن في ذلك لرحمة يؤمنون. ختاما حبيب الغالي. إحدى قريباتي تشتكي لي من زوجها تقول والله ما بقي شيء في خدمته في خدمة أولاده في بيته إلا فعلت. تقول وسبحان الله ما شيء يملعي دائما في في الصخط علي تقول ما بقي شيء استنفدت، أحرقت نفسي حرف. تقول حتى أني في صلاة إحيانة أفكر كيف أرضيها قلت ولن ترضي ولن يرضعك ما دام حتى وأنت بين يدي رب العالمين تقرئين كتاب رب العالمين وتفكرين كيف ترضينه لن ترضين ولن يرضين جرت الحل قلت الحل ما مطلوب منك ترضين الناس كلهم حرقين نفسك من ساعة قالت كل الساعات محروقة قلت أبغى ساعة في ثلث الليل الآخر تقولين يا ربي لا أسألك إلا رضاك وتبدين تسعين كله بس عشان يرضى سبحانه وتعالى إذا رضي بيرضي الكل حتى الملائكة يرضيهم عنك حتى جبريل يرضى عنك ملائكة يطوفون في سبعين ألف البيت نعمور كلهم بيدعوهم قالت غيره قالت وغيره ما في غيره قالت هذا طيب في دليل في القرآن يقول الله عز وجل ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها بعدها من اللي جعل من اللي جعل هو ولا احنا بتعاملنا جعلنا مودة؟ لا وجعله هو اذا ما جعله هو والله لو اسال الليل نهار ما ما يصير مساء القلوب ما يملكها إلا الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن في واحد إذا أراد يؤلف ولكن الله ألم قلت لقضية عند رب العالمين نيب عنده أنت أرضيه يرضيك الله وجل بكل شيء راحت جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون راحت بعد شهر هي من محارمي ألا تجي وتقبل رأسي ألا تجي وتقبل رأسي أنا ناس الموضوع قالت أقسم بالله أني ما أسوي عشرين في المئة من اللي كنت أسوي أول وأقسم بالله أنه صار يسوي لي أكثر من اللي كنت أسوي له بضعافه بضعافه تقول صار عندي هم مني أرضي رب العالمين وفي معادلة في القرآن جميلة رضي الله عنه بس متوصل هذه. بتوصل كل شيء ما قدرت توصل له. ولا بتبدأ توصل بيوصل لك إياه رضي الله عنهم ورضوا عنه عشان كذا كنت قبل بارح مع الشيخ همليسني عقوب يقول سنتين وأنا أعلم أولادي إيش أهم شيء عندكم يقولون اللهم ربي يرضى عنا لهم وإيش تاني يقولون ويزوجني قال لا مش شر <تصفيق> يقول واجي أسأله مرة ثانية إيش ودك إيش تتمنى يقول إن ربي يرضى عني أقول له إيش تاني يقول ربي نجحني قلت لا مش شر يقول إلا بعد سنتين صار تسأل واحد فيهم إيش أمنيتك يقول ربي يرضى عني أقول له إيش تاني يقول لي وبس لأنه إذا رضي بيرضيك وعد الله يا جماعة وعد الله حقا إن الله لا يخلف المعاد رضي الله عنهم ورضوا سوى الأولى والله أن يعطيك الثانية والله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 اللهم إن محمد عليه الصلاة والسلام كان يسألك الليالي الطوال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبه ونور صدره اللهم يا رب في هذه الساعة اكتبنا ممن جعلت القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وتهاب همومهم اللهم عاف كل مبتل مسلم واشفي كل مريض مسلم واهدي كل ضال مسلم اللهم لا تفرخنا وعلينا ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كرب إلا نخسته بلغهم يا ربي أعظم من أمانهم وخص من قام على هذا اللقاء ونسقه وسجله وقام عليه ومن حضره وأصلي وسلم على أشدق خط الله وأسفل أطلاق زهر